عن تعذيب الكفار للمسلمين و إ ي ذ ا ئ ه م و م ق ا ط ع ة بني طالب في الشعب وعام الحزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ص ة إ س ل ا م النجاشي فمع ا ل م ا د ن ويشتدون في م ض ا ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هنا ت ج ر أ ابو جهل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لئن سببت الهتنا بعد اليوم لنسبن الله مع انه يعبد الله ويعبدون ش الله عز وجل ويعبدون الاصنام ويعبدون الاصنام لتقربهم الى الله زلفى لكنه ت ج ر أ هكذا مستعد يسب الله من اجل هذه ا ل م س أ ل ة فنزل قول الله عز وجل ينهى عن سب الاصنام ينهى عن سب الاصنام مع ان في سبها م ص ل ح ة لكن هناك مفسده اكبر وهي سب الله عز وجل فقال الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فهنا خفف المؤمنون من هجمتهم على الكفار ل أ ج ل ض ر ء المفسد الاعظم والاكبر وهي سب الله سبحانه وتعالى حدثت احداث هكذا م ت ت ا ل ي ة خلال تلك ا ل ف ت ر ة في السنوات التي تلت اعلان ا ل د ع و ة احداث ق ل ي ل ة لكنها تشير الى ن و ع ي ة ا ل م ع ا م ل ة التي كان يتعرض لها المؤمنون من ذلك انه ع ق ب ة ابن ابي معايط وكان من س ا د ة الكفار ر اراد هكذا لعله يخفف هذا لعله ل يخفف ت ت و فدعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم الى طعام الى اكل فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام رفض ان ي أ ك ل ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان ي أ ك ل فالح عليه عقبه بن ابي معايط فقال لا والله ما امد يدي حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله حاول عقبه بن ابي معايط النبي صلى الله عليه وسلم مصر ما ي أ ك ل الطعام حتى يشهد الشهادتين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع ان لو عقبه قال الشهادتين يكون ا م ر مثل ح م ز ة ح م ز ة لما قال اتسبه وانا على دينه كانت ف ل ت ت لسان ثم جرته الى الاسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع هكذا لو قالها عقبه بن ابي معايط لعله بسببه ا يدخل الاسلام ف ع ق ب ة حاول يتفلت ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم مصر ب ا ل ن س ب ة لهم الضيف امر عظيم فعندها شهد عقبه بن ابي معايض الشهادتين قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول ا ل ل ه من اجل ان ي أ ك ل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ع ن د ي ض اكل من طعامه فانتشر الخبر ان عقبه بن ابي معايض نطق الشهادتين فهنا تضايقت قريش و من اشد من تضايق ابي بن خلف و كان صاحبا مقربا ل ع ق ب ة فذهب الى ع ق ب ة و قال وجهي على وجهك حرام ما اكلمك و لست صاحبا لي حتى تذهب و تتفل على محمد لما ش ه د الشهادتين رح تتفل عليه عندها نكلمك ع ق ب ة الان ايضا تورط حاول يتفلت ما استطاع فاما يخسر محمد صلى الله عليه و سلم واما يخسر ساده قريش ففضل ان يخسر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه الشريف من الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الاهانه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في عقبه وصاحبه ابيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا ابي بن خلف يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان ا ل ا ن س ا ن خ ذ و ل ا ل اضله كاد يقترب لكن جاء ابي بن خلف وتدخل فاضله فيعض على يديه يعني ندما يندم يوم ا ل ق ي ا م ة من ش د ة الالم على انه خسر امر الاسلام مع انه كان قد اقترب منه أ ب ي بن خلف كان من أ ش د الناس على المؤمنين في و م من ا ل أ ي ا م جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم عظم قديم متفتت ف أ خ ذ العظم وفته كسر العظم كسر إ ل ى أ ن سوى رماد ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أ ن ت الذي تقول أ ن الله يحيينا من هذا الرماد من هذه الفتاه من يعيد هذا الى ا ل ح ي ا ة مره من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا فنزل فيه قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي ر م ي م قل يحييها الذي ا ن ش أ ه ا اول م ر ة وهو بكل خلق عليم سبحانه الذي خلقها اول مره يستطيع يخلقها م ر ة ث ا ن ي ة اليس كذلك فكانت هذه ا ل ا ي ة في ابي ا بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ا ل د ع و ة بدات تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها و قريش خافت خوف شديد ان يزداد الامر وتسيطر هذه ا ل م س أ ل ة على م ك ة فاجتمع س ا د ة قريش اجتمعوا في دار ا ل ن د و ة و ب د أ و ا يفكرون يخططون ماذا نفعل ماذا نفعل امام هذه ا ل م ص ي ب ة التي اصابتنا وبدات تفرقنا فعندئذ قالوا ندعوه الى امر لم ندعه و له من قبل امر جديد و اتفقوا على هذا ا ل أ م ر ثم استدعوا النبي صلى الله عليه و سلم للقاء مع س ا د ة ف ر ي ش فجلسوا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا محمد عرضنا عليك كل شيء و لم ي ن ف ع ا ل آ ن نعرض عليك أ م ر جديد و هو أ ش د ا ل أ م و ر علينا أ ك ب ر أ م ر علينا قال ه ا ت و ا قالوا لما ر أ ي ن ا ك هكذا مصر على دينك و على أ م ر ك ندعوك ان تعبد الهتنا يوما و نعبد الهك يوما خلاص يصير س و ي ة ب ا ل س و ي ة يوم نعبد الهك و يوم تعبد الهتنا فاستهزا النبي عليه و سلم قال لا فتشاوروا فجاؤوا اليه قالوا نعبد الهك اسبوع و تعبد الهنا ي و م تعبد الهتنا ي و م و نعبد الهك اسبوع فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فتشاوروا قالوا نعبد الهك س ن ة وتعبد الى الهتنا يوم ف ا ب ا النبي صلى الله عليه وسلم رفض ايش هذا هو لعب ا ل ا ل ه ة هكذا ففي هؤلاء في هذه ا ل د ع و ة وفي هذا اللقاء نزل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا أ ع ب د ما تعبدون ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د ولا أ ن ا عابد ما عبدتم ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د لكم دينكم ولي دين لا يمكن أ ن يكون هناك ع ب ا د ة م ش ت ر ك ة ل ل آ ل ه ة وفي هذه ا ل ح ا د ث ة أ ي ض ا نزل قول الله عز وجل ودوا لو, لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون لكن في امر ا ل ع ق ي د ة لا يجوز اللين و لا يجوز التهاون امر ا ل ع ق ي د ة لا بد ان ت أ خ ذ ص ر ي ح ة و ا ض ح ة بدون لين ما فيها م د ا ه ن ة امر ا ل ع ق ي د ة زاد الاذى على النبي صلى الله عليه و سلم و اصحابه و كان من اشد الناس اذى للنبي صلى الله عليه و سلم جيرانه كان من جيرانه ابو لهب عمه و الحكم ا بن ابي ل العاصي و عقبه بن ابي معيب وعدي ا بن حمراء الثقفي هؤلاء جيرانه فتعاهدوا عليه فكانوا كلما كان عندهم اوساخ واقدار يضعونها امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذبحوا ش ا ت ولا بعير ولا اخذوا الامعاء وضعوها امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل انت لما يكون جيرانك بهذه ا ل ط ر ي ق ة كل يوم انت على هذا الحال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على انه اذا اتى بيته وراء الاوساخ وراء الاقدار امام بيته ي أ خ ذ ه ا ويعزلها عن الطريق ويناديهم بصوت عالي يقول اهذا حق الجوار اهذا حق الجوار هكذا تفعلون بالجار فكان في ا د ى مستمر يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه ا ل ط ر ي ق ة تخيل الانسان لما يكون عنده جار سوء فلما يكون كل جيرانه جيران سوء كيف يكون اذى ه ك ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وفي يوم من الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند ا ل ك ع ب ة وساده قريش ينظرون يغلون في هذه ا ل ف ت ر ة جاء ناس وذبحوا عند ا ل ك ع ب ة ذبحوا بعير جزور وشقوا امعاء البعير وخرجت الامعاء وساده قريش ينظرون فقالوا من من منكم يقوم ويضع هذا هذه الامعاء سلل ا جزور يسمونها امعاء البعير سلل ا جزور قالوا من يضع سلل ا جزور على ر أ س محمد وهو وهو يصلي وهم يضحكون فتطوع لذلك ع ق ب ة ابن ابي معايق قال انا هكذا يمزحون واحد ي د ف ع يلا يلا يلا فقام واخذ الامعاء وحملها والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على على ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ و س ا خ و ا ل أ و ق د ا ر و ا ل أ م ع ا ء والدم على ر أ س ه الشريف وهو يصلي ورجع ع ق ب ة يضحك طبعا ا ل ج م ا ع ة جالسين س ا د ة قريش ينظرون لهذا المنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعليه ا ل أ م ع ا ء ف أ خ ذ و ا يضحكون ضحك شديد حتى يصفونهم يصفهم من يروي الحديث يقول حتى أ خ ذ و ا يتمايلوا من الضحك يتمايل يميل بعضهم على بعض من الضحك يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك و ا ل أ م ع ا ء عليه إ ل ى أ ن جاءت ف ا ط م ة رضي الله عنها وهي تبكي و أ ز ا ل ت ا ل أ م ع ا ء عن ر أ س أ ب ي ه ا شهاده هكذا تعامل مع سيد وشريف من أ ش ر ا ف م ك ة وصل التعامل و ا ل إ ه ا ن ة إ ل ى هذا المستوى فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته عليه ا ل أ ق د ا ر و ا ل أ و س ا خ نظر إ ل ي ه م و أ خ ذ يدعو اللهم ع ل يعدهم ك ب ق بعقبة ب ابن ابي اللهم عليك بعقبة ابن ابي اللهم عليك بشيبة اللهم عليك بعتبة ب ة اللهم اللهم اللهم اللهم ا معيض عليك معيض عليك عليك عليك ل ل و ابن عتبة ل ل عليك ل ب ف الجالسين ن يعدهم ا واحد واحد يقول من يروي الحديث فوالله لقد ر أ ي ت كل من سمى كل واحد من الذين سماهم ر أ ي ت ه صريعا يوم بدر كلهم قتلوا يوم بدر هؤلاء الذين فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه و سلم وهذا فيه إ ش ا ر ة شوفوا النبي صلى الله عليه و سلم متى دعا و شوفوا ا ل ا س ت ج ا ب ة متى جاءت بعد كم سنه اصابتهم كلهم وهذا فيه معنى عظيم أ ن الواحد لما يدعي لا يستعجل و النبي صلى الله عليه و سلم يقول أ ن ه يستجاب ل أ ح د ك م ما لم ي س ت ع ج ل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول دعوت و دعوت و لم يستجب بي ا ل ا س ت ج ا ب ة قد ما ت أ ت ي بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد س ن ة يمكن بعد سنين كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث سنين لكنه استجيبت دعوته ف إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اخذت سنين فمبالك ا بغيره فلا يستعجل الواحد يدعو بما شاء من خير ولا يستعجل إ ذ ا استعجل لا يستجاب يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يستعجل من ا ل أ ح د ا ث التي حدثت انه زادت ا ل ه ج ر ة الى ا ل ح ب ش ة زادت ا ل ه ج ر ة الى ا ل ح ب ش ة واخذ اعداد ك ب ي ر ة من المسلمين يذهبون الى ا ل ح ب ش ة جعفر بن ابي طالب وغيره من ا ل ص ح ا ب ة خرجوا الى ا ل ح ب ش ة حتى تجمع في ا ل ح ب ش ة ثلاثه وثمانين رجلا و ا م ر أ ة ث ل ا ث ة وثلاثين من ا ل ص ح ا ب ة كانوا في ا ل ح ب ش ة وظلوا هناك في ظل حكم النجاشي يتعبدون الله عز وجل ما احد يؤذيهم الى ان حدث حادث حدث حادث صغير اثر على المهاجرين في ا ل ح ب ش ة ذلك انه في م ك ة نزل الوحي بالايات ا ل ا خ ي ر ة من س و ر ة النجم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايات انتظر حتى كانت الناس مجتمعين قرب ا ل ك ع ب ة ع د ا د ك ب ي ر ة من الناس مجتمعه عند ا ل ك ع ب ة بما فيهم س ا د ة قريش فعندها وقف و ب د أ ي ق ر أ الايات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 ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون وسجدت قريش سجد الكفار من عظمه ا ل آ ي ا ت من بلاغه الايات من تاثرهم بهذا الوحي العجيب سجد س ا د ة قريش كل م ك ة الذين كانوا يسمعون س ج د إ ل ا رجل عجوز ما سجد ف أ خ ذ تراب ووضعه على ر أ س ه قال يكفيني هذا لكن سجد س ا د ة قريش و انتشر الخبر في الناس أ ن قريش سجدت لكلام محمد و وصلت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى ا ل ح ب ش ة أ ن قريش دخلت في ا ل إ س ل ا م ه ك د ا وصلت ا ل ا ش ا ع ة بسبب هذا السجود وصلت الاخبار انهم دخلوا في الاسلام فالذين صدقوا هذا الخبر من ا ل ص ح ا ب ة عادوا رجعوا قالوا خلاص دخل قومنا في الاسلام فرجع بعض الذين كانوا في ا ل ح ب ش ة رجعوا الى م ك ة فوجدوا انه ما في لا ايمان ولا شيء وعرفوا ان امر الخبر هذا هو سبب ت أ ث ر ه م بهذه الايات ا ل ع ظ ي م ة لكنهم ما امنوا فكان هذا سببا في ع و د ة بعض ا ل ص ح ا ب ة من ا ل ح ب ش ة الى مكه لما رايت قريش انه حتى هم بداوا ي ت أ ث ر و ن حتى هم سجدوا لهذه الايات يعني وصلت ا ل م س أ ل ة معهم الى شيء لا يحتمل يعني الان ينهون الناس عن ا ل ت أ ث ر وهم ت أ ث ر و ا فعندها قالوا ماذا نفعل قالوا هذا امر صار خطير صار ساحر يؤثر حتى علينا فعزموا على عزل النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فهنا لما أ ص د ر و ا أ و ا م ر ه م ب ا ل م ق ا ط ع ة م ق ا ط ع ة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه معنى ا ل م ق ا ط ع ة أ ن ه لا يشتري منهم أ ح د ولا يبيعهم أ ح د ولا يتزوج منهم أ ح د ولا يزوجهم أ ح د واذا جاء احد من خارج م ك ة عنده طعام فيمنع من بيعه على اصحاب محمد مقاطعه حصار اقتصادي هنا لما ر أ ى ابو طالب ما حدث لابن اخيه جمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم قالوا ما ترضون ما تصنع م ك ة فقالوا لا فاتفقوا جميعا على ان يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يدعمونه يدعمون النبي صلى الله عليه وسلم قال و ا ما يبيعونك نحن نبيعك ما يعطونك طعام نحن نعطيك طعام ولد من اولادهم ما يتخلون عنه فهنا ابو جهل جمع س ا د ة قريش قال ر أ ي ت م ما فعل ابو طالب نقاطع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم من يعين محمد نقاطعه فاستطاع ابو جهل ان يؤلب قريش على هذا الامر وفعلا اتفقت قريش على ذلك وكتبوا بذلك ص ح ي ف ة ب د أ و ه ا باسمك اللهم ثم كتبوا فيها البنود لا احد يشتري من بني هاشم او بني عبد المناف او بني عبد المطلب او من ا م ل بمحمد ولا يبيعهم ولا يتزوج منهم ولا, يزوجهم ولا يسمح ز و ولا ج ه م ي لهم بشراء طعام من خارج م ك ة مقاطعه ك ا م ل ة وكتبت ا ل ص ح ي ف ة وعلقت في ا ل ك ع ب ة داخل ا ل ك ع ب ة هنا خاف ابو طالب ان وصلت ا ل م س أ ل ة الان صار تحالف شديد ضد بني عبد المطلب ومن والاه م فابو طالب جمع من ناصره وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا خارج م ك ة يتعاون و ن الان م ح ت ا ج ة تعاون هذه ا ل م س أ ل ة فخرجوا خارج م ك ة جلسوا في شعب من شعاب م ك ة فسمي شعب ابي طالب وجلسوا فيه واحد يعطي الثاني طعام واحد يشيل الثاني حتى يخرجوا من هذه ا ل ا ز م ة و ب د أ ت ا ل م ق ا ط ع ة ا ل ش د ي د ة واستمرت ا ل م ق ا ط ع ة ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهم على هذا الحال ما يستطيعون يشتروا شيء ولا احد يبيعهم شيء واذا جاء تاجر من خارج م ك ة تتلقفه م ك ة واذا اراد احد من, أهل من بني المطلب و بني عبد المطلب ان يشتري زادت قريش في الاسعار يعطون التاجر اضعاف ما يعطون بني عبد المطلب حتى ما يبيعهم فما استطاعوا حتى يجدوا ما يشترون عندهم مال ما, ما يستطيع و ن ي ش ت ر و ن و ب د أ فيهم الجوع ب د أ الجوع الشديد هنا ج م ا ع ة من ساده م ك ة كانوا يحاولون ان يعينوا بني هاشم لان في نسب في ق ر ا ب ا ت ش د ي د ة بينهم صحيح قاطعوهم لكن تبقى ا ل ق ر ا ب ا ت لها اثر فمن الذين كانوا يحاولون ا ل م س ا ع د ة حكيم ا بن حزام رضي الله عنه ما كان في ذلك الوقت مسلما كان سيدا من س ا د ة قريش فحكيم ا بن حزام كان قريبا لبني عبد المطلب بينه وبينهم ق ر ا ب ة من ص ل ة ا ل أ م فكان يوم من ا ل أ ي ا م أ ع د طعاما على بعير ورايح ب و ص ل حق شعب بني طالب فراه أ ب و جهل قال إ ل ى أ ي ن يا حكيم قال ذلك ش أ ن ي أ ن ا حر قال ت أ خ ذ الطعام لمحمد و أ ص ح ا ب ه قال ذلك ش أ ن ي قال لا ليس ب ش أ ن ك شوف الفرعون هذه ا ل أ م ة ماهو ش أ ن ك والله ما تذهب الطعام إ ل ي ه م و أ خ ذ يمنعه بينما هم كذلك جاء البختري بن هشام أ ب و البختري بن هشام وكان أ ي ض ا سيد من سادات م ك ة وكان متعاطف مع المؤمنين من باب النسب ليس من باب الايمان لكن من باب النسب م ت ع ا ط فابو معهم ف البختري ر أ ى الصراع قال علامه ا ر ع قال لحكيم بن حزام هذا طعم عندي انا اريد امشي فيه وما اشاء قال ابو الحكم يريد ان ي أ خ ذ لمحمد واصحابه قال اكي هو حر هذا سيد من سادات م ك ة كيف تمنع انت من انت حتى تمنعك ابو ل ح م ابو جهل كان يريد ان يسيطر على م ك ة لكن باقي س ا د ة م ك ة ما هم خ ا ض ع ي ن له ف أ ب و البختري رافض أ ن يخضع لابو ي جهل بل أ م ن ع ه ف أ ب و البختري غضب قال من انت حتى تمنعه والله ما تمنعه فقال بل أ م ن ع ه ودفع أ ب و البختري فلطمه أ ب و البختري ب د أ الضرب بينهم فانتصر أ ب و البختري عليه واستطاع حكيم الحزام أ ن ي أ خ ذ الطعام لكن قليل ما يكفي وغيره من سادات م ك ة كانوا يفعلون شيء من هذا الذين بينهم وبين بني طالب نسب أو بني عبد المطلب نسب كانوا يفعلون شيء من هذا لكن يبقى طعام قليل لا يكفي عشرات كانوا في شعب بني طالب إ ل ى أ ن وصل بهم الجوع يقول أ ح د ه م كنت خارجا أ ق ض ي حاجتي بالليل أ ق ض يقول حاجتي ي فسمعت أ ث ر صوت في مكان قضاء ا ل ح ا ج ة يقول فنبشت ف إ ذ ا جلد بعير ميت يقول ف أ خ ذ ت الجلده فغسلتها فشويتها ف أ ك ل ت فتخيل الجوع لما يصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى مثل هذا المستوى هكذا وصل بهم الجوع إ ل ى أ ن كان يوم من ا ل أ ي ا م هشام بن عمرو احد سادات م ك ة من المتعاطفين مع بني هاشم تضايق م ن الذي حدث ف أ خ ذ يفكر كيف تنقض هذه الصحيفه كيف ترفع ا ل م ق ا ط ع ة فذهب عزم على ذلك وذهب إ ل ى زهير م ن أ ب ي أ م ي ه بن ا ل م غ ي ر ة قال يا زهير ايرضيك الحال الذي عليه بني هاشم قال والله ما يرضيني قال كيف فعلنا بهم ذلك ا ل آ ن ثلاث سنوات وهم على هذا الحال كيف نحن نرضى لانفسنا نفعل بقومنا ذلك قال ماذا نفعل هكذا اتفقت قريش قال ننقذ ا ل ص ح ي ف ة ما نستطيع هذا امر اتفقت عليه قريش انا و ي ا ك ننقذه قال نعم قال من على هذا الامر غيرنا قال لا احد انا و ي ا ك قال ابغينا ثالثا ا ل و ا ح د الثالث ي كن و معنا قال نعم فذهب الى مطعم ا بن عدي قال يا مطعم ترضع هذا الحال قال لا ا ل م ه م اخبره بالخبر انهم عازمين على نقد ا ل ص ح ي ف ة قال من على هذا الامر غيرنا قال زهير ا بن ابي ا م ي ا بن ا ل م غ ي ر ة قال ابغنا رابعا ان كن ا ر ب ع ة ث ل ا ث ة ما يكفي قال نعم فذهب الى ابو البختري ا بن ه ش ا ن اللي ضرب ابو جهل يعرف انه متعاطف في هذه ا ل م س أ ل ة فاخبره فوافق ابو البختري قال من ها على هذا الامر قال مطعم بن عادي و زهير ا بن ابي اميه بن ا ل م غ ي ر ة قال ا ب غ ن ا خامسا نكون خ م س ة نكون اقوى فذهب الى زمعه بن الاسود ا بن المطلب و ما كان في الشعب كان مع ساده ط ر ي ش و كان من بني هاشم لكنه كان دخل مع حلف ط ر ي ش في هذه ا ل م س أ ل ة من باب الدين لكن الان ب د أ يرق قلبه فقال له يا زمعه ترضى هذا الحال قال, قال من معنا قال فلان و فلان و فلان قال ن ا اجتمع ا ل خ م س ة واتفقوا على نقض ا ل ص ح ي ف ة في اليوم التالي بينما الناس س ا د ت قريش عند ا ل ك ع د ة وقف هشام قال والله قد اسانا الخلق مع قومنا اشهد ناس من قومنا نفعل بهم هذا الفعل يجوعون ثلاث سنوات على هذا الحال والله هذا عار الدهر والله تتكلم علينا العرب والله لننقضن ا ل ص ح ي ف ة فقام ابو جهل قال والله ما تنقض هذا ما تنقض ه امر تعاهدت عليه قريش حتى يعود عن دينهم فهنا وقف زهير بن ابي اميه قال بل ل ه والله تنقض و ب د أ يحث على نقد ا ل ص ح ي ف ة وابو جهل ب د أ يدافع والله ما تنقض فقام هنا مطعم بن عدي قال بل تنقض رغم انفك يا ابي جهل فابو جهل دافع عندها قام ابو البختري قال بل تنقض وابو جهل يحاول يدافع الان ا ر ب ع ة يردون عليه فقام الخامس قال قام ز م ع ة فقال بل تنقض الان المشهد ا ل ل ي يشوف المشهد يشوف ان ابو جهل هو الوحيد المعارض و خ م س ة من س ا د ا ت قريش مؤيدين لنقد الصحيفه وما في الا ا ل خ م س ة لكن خ م س ة منظمين خ م س ة منظمين يستطيعون ان يغلبوا عشرات غير منظمين فصار المشهد بهذه ا ل ص و ر ة هنا واحد من ا ل خ م س ة دخل ا ل ك ع ب ة طبعا الناس ا ل آ خ ر ي ن ظنوا ان قريش ر ا ض ي ة لان ا ل ا غ ل ب ي ة س ا ك ت ة ا ل ا غ ل ب ي ة لا تريد نقل ا ل ص ح ي ف ة لكنها س ا ك ت ة و ا ل ا غ ل ب ي ة الصامته ليس لها ق ي م ة فدخلوا ا ل ك ع ب ة يريدون نقل ا ل ص ح ي ف ة شافوا ا ل ص ح ي ف ة ولا ا ل ص ح ي ف ة م أ ك و ل ة اكلتها الارض حشره الارض فتم نقض ا ل ص ح ي ف ة وعاد بني هاشم و بني عبد المناف و بني عبد المطلب عادوا إ ل ى م ك ة وانتهت ا ل م ق ا ط ع ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة لكنها كانت ف ت ر ة ع ص ي ب ة ثلاث سنوات من ا ل م ق ا ط ع ة من الجوع من ا ل أ ذ ى بهذه الحال هكذا كانت أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته لكن ا ل أ ذ ى و ا ل أ ل م والضيق مستمر ل إ ه ا ن ة م س ت م ر ة العذاب ل أ ه ل ه و ل أ ت ب ا ع ه مستمر فالنبي صلى الله عليه و سلم مع ذلك صبر و صبر إ ل ى أ ن حدثت أ ح د ا ث ر ئ ي س ي ة أ ث ر ت على أ م ر ا ل د ع و ة في العام العاشر للبعثه توفي أ ب و طالب عم النبي صلى الله عليه و سلم و حاميه فحزن النبي صلى الله عليه و سلم حزنا شديدا حزن شديد على عمه ابو طالب الذي رباه كان له ب م ث ا ب ة الاب رغم انه لم يؤمن لكنه كان له حاميا و م ن ا ص ر م وراينا كيف فعل ف ي الشعب هو الذي ناصره رغم انه لم يكن على دينه لكنه مع ذلك كان نصير للنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت ابو طالب ا ل و ف ا ة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بلغ ابو جهل الخبر ان ا ب و طالب يحتضر فجاء مسرع ف ا س ت أ ذ ن ف أ ذ ن له فدخل على ابي طالب كان فيه ب ق ي ة روح والنبي صلى الله عليه وسلم على ر أ س ه يقول يا عماه قل لا اله الا الله محمد رسول الله ك ل م ة انافح بها عنك يوم ا ل ق ي ا م ة ادافع بها عنك يوم ا ل ق ي ا م ة هنا دخل ابو جهل شاف المنظر قال يا ابا طالب والله لئن ا قلتها لنعيرنك بها ابد الدهر فرعون هذه الامه جالس مترصد فقط ل ق ض ي ة المؤمنين هذه هم هذا ا ل م س أ ل والنبي صلى الله عليه وسلم يحث ابو طالب على الايمان وابو جهل يمنعه وابو طالب متردد يقولها ولا ما يقولها ثم قال اخشى ان تعيرني بها العرب ومات فما مات على الايمان لكن كانت هذه خاتمتها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم حزن, عليه حزن شديد كان شديد القرب من الايمان وكان من اكثر الناس نصره للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه بعد شهر وقيل شهرين من و ف ا ة ابي طالب توفيت خ د ي ج ة رضي الله عنها اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ا ل و ح ي د ة في ذلك الوقت ام اولاده اول من اسلم اكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ل ح ظ ة الاولى وهي تسانده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه الوحي تفرغ ل ل د ع و ة تفرغ ل ل د ع و ة وكانت خ د ي ج ة هي التي طلبت منه ذلك قالت تفرغ لا تنشغل لا ب ت ج ا ر ة ولا بغيرها تفرغ لامر دينك تفرغ ل د ع و ة الله عز وجل وواسته بمالها المال, المال لا تحمل همه فكان ينفق من مال خ د ي ج ة رضي الله عنها وهكذا ش أ ن ا ل م ر أ ة المؤمنه ا ل ص ا ل ح ة التي تدفع زوجها دفعا ل ل د ع و ة الى الله عز وجل ليس ككثير من ا ل نساء اليوم اذا واحد انشغل قليلا في المسجد ولا في ا ل د ع و ة تضايقت كانت تدفع زوجها دفعا نحو د ع و ة الله عز وجل وتدفع من مالها لاجل ان تسانده في هذه ا ل د ع و ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل في ايام ح ي ا ت ي خ د ي ج ة فقال يا جبريل ان الله يقرئك السلام ويقول بشر خ د ي ج ة ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا صخب فيه ولا نصب القصب هو اللؤلؤ المجوف قصر من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه الصخب هو ا ل إ ز ع ا ج والنصب هو التعب لا صخب فيه ولا نصب فهي من أ ه ل ا ل ج ن ة من المبشرات ب ا ل ج ن ة رضي الله عنها فتوفيت خ د ي ج ة بعد و ف ا ة أ ب ي طالب ب ف ت ر ة ق ص ي ر ة حتى سمي ذلك العام عام الحزن مما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن على و ف ا ة عمه و و ف ا ة خ د ي ج ة رضي الله عنها لما اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فكر ر أ ى ان قريش صلى عشر سنوات الان عشر سنوات وهو يدعو في قريش لم يسلم الا سبعين رجلا عشر سنوات ما اسلم الا سبعين ش خ ص طبعا غير اللي كانوا في ا ل ح ب ش ة الذين كانوا في م ك ة سبعين واحد فقط هذا كل انصاره ماذا يستطيع ان يفعل ف ر أ ى وفكر النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى انه لا بد له من ان يبحث عن مخرج لهذه ا ل د ع و ة يبحث عن مخرج الى متى وهو على هذا الحال مع قريش ففكر ان يخرج خارج م ك ة خ ا ص ة انه اشتد الاذى بعد و ف ا ة ابي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ش ف ت كل الاذى الذي تكلمنا عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش ما نالت حتى توفي ابو طالب ماذا حدث بعد و ف ا ة ابو طالب كان قبل هذا كل كل القصص التي ذكرناها كان الذي يتجرا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل و ف ا ة ابو طالب كانوا ساده قريش فقط مطعم ابن عدي ابو جهل وامثالهم هؤلاء الذين كانوا يتجراون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي ابو طالب تجرا حتى السفهاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار في الشارع ي أ ت ي السفهاء الذين ليس لهم مكان وليس لهم شرف ف ي أ خ ذ و ن التراب فيرمونه على ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد هناك اي م ه ا ب ة او اي احترام او اي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم لان الذي كان يحميه ذهب ف ب د أ الاذى ما كان يسير في شارع الا ويسبه الناس ما كان ي ت ج ر ع على سبه قبل ذلك الا ا ل س ا د ة الان حتى السفهاء حتى الصبيان صاروا يسبونه ما عاد احد يحميه فلما اشتد الاذى وزاد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج خارج م ك ة يخرج خارج م ك ة ويبحث عن من ينصره خارج م ك ة فتفكر من من يستطيع ان ينصره فوجد ان اقرب م د ي ن ة اليه هي الطائف ت ق ر ر السفر الى الطائف ليدعو يدعو الى الله في الطائف فعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف مشيا على الاقدام سار من م ك ة الى الطائف مشيا على الاقدام حتى وصل الى الطائف اول ما دخل الطائف و إ ل ا في ث ل ا ث ة من س ا د ة الطائف جالسين على مشارف الطائف على ضواحي الطائف هم عبدو ياليل و مسعود و حبيب ث ل ا ث ة ا خ و ة ابناء عمرو بن عمير ف ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه و سلم ان يحدثهم ف طبعا رحبوا به سيد من سادات م ك ة قادم من بني عبد المطلب فرحبوا به فجلس اليهم فاخذ يحدثهم بامر الاسلام و امر الدين ويتلو عليهم ا ل ق ر آ ن وهم يسمعون فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام اولهم فقال والله لا امن بك حتى تتمزق استار ا ل ك ع ب ة يعني لا نؤمن بك ابدا كذاب وقال الثاني والله لا اكلمك ابدا من انت كذاب ج ا ي ن ا تكلمنا بمثل هذا الكلام وقال الثالث والله إ ن كنت نبيا فلانت اخطر من ان اتكلم اليك وان كنت كذابا فلانت احقر من ان اتكلم اليك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اما وقد ابيتم يعني رفضتم الاسلام اتركوني اتركوني لا, لا تخبروا احد خ ل و ن ا اتكلم مع غيركم قالوا لا والله ما نتركك تتكلم مع احد غيرنا لا راضين يسمعوا ولا راضين يتركوه يحدث احد وفورا تحرك هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة دخلوا الطائف النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدعو تحرك هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة دخلوا الطائف جمعوا ا ل ص ف ه ا ء والصبيان وصفوا صفين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ي د ع و هؤلاء معهم الحجاره ب د أ و ا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرمونه على رجله يرمون على رجله. على كل ما رفع رجله ضربوه كل ما نزل ر ج ل ا ضربوه حتى سال الدم من قدمه الشريفه صلى الله عليه وسلم ما سمحوا له حتى يتكلم مع الناس ما فتحوا له مجال حتى للحوار قبل أ ن يفتح الحوار ضربوه فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتحدث في الطائف هكذا كان استقبال اهل الطائف له فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى هذا الحال ما في ف ا ئ د ه كيف سيتكلم لن يسمحوا له أ ن يتكلم لن يسمحوا له أ ن يجلس مع احد اصلا فعندها قرر ا ل ع و د ة خلاص ما ليس فرجع ا ئ د ة ف النبي صلى الله عليه و سلم و سار عائدا الى م ك ة في الطريق وصل الى م ز ر ع ة ل ع ت ب ة و ش ي ب ة ابنا ر ب ي ع ة ع ت ب ة و شيبه من سادات قريش كان عندهم م ز ر ع ة في الطريق ما بين الطائف و م ك ة و كانوا فيها في تلك ا ل ف ت ر ة خارجين من م ك ة جالسين في ا ل م ز ر ع ة فمر قرب ا ل م ز ر ع ة و جلس يرتاح فراه ع ت ب ة و ش ي ب ة وشافوا الدم ينزل من رجله وشافوا حالته فرق قلبهم له فقال اش رايك نرسل الطعام فقال نعم فكان عندهم عبد نصراني اسمه عداس قالوا يا عداس خذ هذا الطعام ود له محمد واخذوا يراقبون من بعيد جاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له الطعام فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله و ر ا د ان ياكل العرب ما كانت تقول بسم الله عندما ي أ ك ل الطعام ما كانوا يسمون عند اكل الطعام فتعجب عداس قال ما هذا القول الذي سمعته منك لا تقوله العرب العرب ما يقولون هذا الكلام فالنساء صلى سلم عرف ان هذا عنده شيء قال ما اسمك قال اسمي عداس قال من اين انت قال من نينوى نينوى في شمال العراق قال بلده الرجل الصالح يونس بن متى هذا تعجب ما احد يعرف نينوى اصلا عندهم العرب ما يعرفون نينوى فما بالك يعرف نينوى ويعرف تاريخها ويعرف انها فيها يونس عليه السلام قال ومن انت حتى تعرف يونس بن متى ما ادراك ب يونس بن متى قال ذاك اخي هو نبي وانا نبي عرف د ا س ع انه يتكلم مع شخص ما هو عادي فقام عداس وقبل ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم عتبه وشيبه ينظران ودنانا طعام افسد الغلام بسم الله بس سال مع الاكل خربت ما طول وياه فلما رجع عداس س أ ل ا ه انا ر أ ي ن ا ك تقبل ر أ س ه ل ي ه قال والله قد قال قولا ما يقوله الا نبي كلام ما يقول ه الا نبي فقال ع ت ب ة و ش ي ب ة قال لعداس دع عنك محمدا فو الله لدينك خير من دينه بس يريدون يبعدوه عن الاسلام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم ي ت أ ل م فيه على الحال الذي وصل إ ل ي ه ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول أ ع و ذ بنور وجهك الذي أ ش ر ق ت به الظلمات وصلح به أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ن تكلني إ ل ى نفسي ط ر ف ة عين إ ل ى من تكلني إ ل ى بعيد يتجهمني أ م إ ل ى عدو ملكته أ م ر ي إ ن لم يكن بك غضب علي فلا أ ب ا ل ي اذا انت راضي انا لا ابالي لا يهمني ولكن عافيتك اوسع لي ف خ د يد يدعو الله عز وجل بدعاء فيه حرقه كيف وصل امر الاسلام الى هذا الضعف بعد عشر سنين عشر سنين من ا ل د ع و ة الان لا ه قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع م ك ة لا احد يحميه في الطريق بين م ك ة والطائف مع ش د ة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك اخر فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله قد ارسلني ومعي ملك الجبال الملك المكلف بالجبال ويقول الله عز وجل لك ان شئت فامره يطبق عليهم الاخشبين يطبق الجبال عليهم يفني م ك ة اذا شئت يفعل ذلك والامر بيدك الان فقال النبي صلى الله عليه و سلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا ا ل أ ذ ى و كل هذا الحال الذي وصل إ ل ي ه قال بل أ ص ب ر لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يؤمن بالله و ج ع ء النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى م ك ة أ ر ا د يدخل م ك ة لكنه خائف ل أ ن ممكن ا ل آ ن أ ي واحد يؤذيه ولا يحميه أ ح د ليس له ح م ا ي ة ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم الى الاخنس بن شريق يطلب منه, الحماية. يطلب منه الجوار ح م منه ا ا ي يطلب ة ل قال لا ادخل في جوارك فارسل الاخنس بن شريق قال انا في جوار قريش لا اجير عليهم ما احمي احد ضد قريش يعني لن احميك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر من من ممكن يكون سيد من سادات م ك ة ويعطيه ا ل ح م ا ي ة فارسل الى سهيل ا بن عمرو سهيل ا بن عمرو له قصص كثيره منها انه هو الذي كتب صلح الحديبيه نيابه عن قريش فكان سيد من ساداته فسهيل بن ع م ر ايضا رفض قال انا في جوار قريش ما اجير على قريش ففكر النبي صلى الله عليه وسلم من ممكن ان يحميه فارسل الى المطعم بن عدي رغم شده عدائه للاسلام لكن كانت قضيه الشرف والمكانه بالنسبه لها كبيره فارسل يطلب منه الجوار فهنا وافق المطعم ابن عدي وارسل لمحمد ان ادخل انت في جواري دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه في اليوم التالي المطعم ابن عدي معه سته من اولاده كلهم مدججين بالسلاح ذهبوا الى الكعبه يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تنظر فهنا ابو سفيان قام وجاء الى مطعم ا بن عدي قال يا مطعم امجير ام تابع يعني انت قد اعطيت الجوار ا ل ح م ا ي ة لمحمد ام انت من اتباعه الان قال بل مجير انا احميه فقط قال اما والله لو قلت تابع لقاتلناك وصل بهم الامر الان لو, كان لو كنت اتبعت نقاتلك اما وقد اجرته فذاك ش أ ن ك فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في م ك ة بجوار المطعم ا بن عدي لكن امر الاسلام وصل الى هذه ا ل د ر ج ة من الضعف الان والنبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يفكر جديا انه يخرج خارج م ك ة يبحث عن اي ق ب ي ل ة عن اي قوم ينصرونه مستعد يترك م ك ة ويلجا اليهم ا ل ل ه سبحانه وتعالى اراد ان يخفف عنه يخفف عنا هذا الالم فكانت اول ح ا د ث ة في التخفيف امر جن نصيبين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتعبد الله عز وجل خارج م ك ة يصلي خارج م ك ة ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لعبد الله بن مسعود اجلس هنا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرك لا ت أ ت ي ن ي الا ان اناديك وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيدا وعبد الله مسعود يراقب ف وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن بصوت عالي في هذه ا ل ف ت ر ة كان ا ل ج م ا ع ة من الجن من نصيبين من ق ر ي ة تسمى نصيبين كانوا مارين يبحثون في ا ل أ ر ض ل أ ن الجن كان اختلف عليهم ا ل أ م ر كانوا في السابق يجلسون إ ل ى السماء فيسمعون ا ل أ خ ب ا ر من السماء و أ ن كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يجلسون يستمعون ل ل أ ن ب ا ء من السماء أ خ ب ا ر السماء كان ا ل م ل ا ئ ك ة يحدثون أ ن الله أ م ر أ ن يرزق فلان بكذا الله أ م ر أ ن يعطى فلان و ل د يتحدثون ب أ و ا م ر الله عز وجل وقضائه وقدره سبحانه وتعالى فكانوا يتحدثون فكان الجن كما يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بعضهم على بعض يركبون بعض على بعض حتى يصلوا إ ل ى السماء فيسمعون لخبر السماء فلما جاء الوحي منع الجن من خبر السماء فمن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا رصدا تحرق الشهب فخافوا ماذا حدث فعرفوا انه هذا المنع من السماء لامر حدث على الارض فكانوا يبحثون ماذا حدث على الارض فبينما هم يتجولون هذا ا ل ج م ا ع ة من الجد كانوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ر أ و ا النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فاجتمعوا تكاثروا عليه يقول عبد الله بن مسعود راهم يقول ر أ ي ت رجالك ك أ ن رؤوسهم الاباريق فقمت خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الي في صلاته فجلست فاجتمعوا حتى تكاثروا عليه يقول عبد الله بن مسعود فما عدت اراه من ك ث ر ة ا ل ز ح م ة التي عليه ما كنت اراه يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا في هذه الحادثه نزلت ايات كثيره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 و أ نزلت ا ظننا ق و ل الايات إ ن س و ل على الله رجال الإنس ج ن وأنه كان رجال من كذبا ع و و ذ ن ب ر ج ل الجن ل من فزادوهم ن ز رهقا نزلت الآيات عن الجن و إ ي م ا ن الجن هؤلاء وكيف أ ن ه م لماذا كان الجن كفار الجن كما يقول ابن ا ق ي م الجوزي ة رحمه الله يقول فيهم ح م ا ق ة الجن ذكاءهم ليس كذكاء البشر يقول اذكى الجن كاصغر اطفال بني ادم اقولهم مثل الاطفال ليس فيهم ذكاء فكان ابليس هو الذكي فيهم هو هو الخبيث فيهم هو الذي يحركهم فقال لهم ان يعبدوا مع الله اله اخرى يشركون ف ص د ق و ا فلما عرفوا الحق يقولون وانه كان يقول سفيهنا على الله شققه سفيهنا يعني ابليس هو الذي كان يكذب علينا ويقول عن الله كلام كذب وانا طيب انتم لماذا صدقتوا بدون ما تسال بدون ما تحقق لان فيهم هذا الغباء في هذه الحمقيه يقولون انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله ك ي ب ا وما كنا نتوقع أ ن أ ح د يكذب على الله هذا ق ل ة عقل لكن هكذا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم هؤلاء ليسوا كالبشر مكانتهم و ذ ك ا ؤ ه م قليل ا ل إ ن س ا ن خلقه الله سبحانه وتعالى في أ ع ل ى المنازل في أ ف ض ل المنازل أ ك ر م الخلق و أ ع ق ل الخلق فالجن فيهم هذه ا ل ح م ا ق ة قال لهم أ ن الله معه الهه صدقوه بدون ما يناقشوا بدون ما يحققوا بدون... لماذا قالوا ظننا أ ن لن تقول ا ل إ ن س والجن على الله كذبا وكانوا يعينون ا ل ك ه ن ة ويعينون الكفار على أ م ر الكفر وكانوا يستعينون بهم و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن يستعينون بهم فزادوهم رهاقا المهم ان جن ص ي د ي ن أ س ل م و ا و أ ن ا منا المسلمون ومن ا ل ق ا ص ط و ن فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما ا ل ق ا ص ط و ن فكانوا لجهنم حرم فاسلم جن صيبين و ب د أ و ا يذهبون يدعون قومهم يا قومنا اجيبوا داعي الله بدا أ ل الآن الانس الاسلام فيهم قليل الان ب د أ الاسلام ينتشر في الجن الله سبحانه وتعالى يريد ان يخفف عن نبيه ان لا تحزن ما زال ا م ر فيه سعه ا ة ف ي خ ي ر ف و امل فاراد ان يعطيه اول البشارات باسلام ط ا ئ ف ة من الجن ف ف ع ل ا اسلم جن النصيبين و ب د أ و ا يدعون الى الله عز وجل و ب د أ يتكاثر الاسلام في الجن وهذا من ر ح م ة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف ع ن ه تعرف الواحد لما, لما يحاول الان الواحد فينا لما يحاول في مشروع فيفشل ويحاول م ر ة ث ا ن ي ة فيفشل ويحاول م ر ة ث ا ل ث ة فيفشل او ن ج ا ح يكون بسيط بعد ف ت ر ة ي ب د أ ا ل إ ح ب ا ط ي ب د أ ا ل ي أ س عشر سنين عشر سنين لا يسلم إ ل ا سبعين واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان م ت ض ا ي ق يخشى من تقصيره هو لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه قال له هذا أ م ر التهوى هكذا أ م ر الله عز وجل المسلمين الذين كانوا في ا ل ح ب ش ة أ ر ا د ت قريش أ ن تسترجعهم ل أ ن ه م كانوا سالمين من ا ل أ ذ ى فعندها أ ر س ل ت قريش أرسلت اثنين من س ا د ة قريش عبد الله بن أ ب ي ر ب ي ع ة و ع م ر ا بن العاص وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه أ ر س ل ا ه م ا ل أ ن يقنعا ل ن ج ا ش ي سيد ا ل أ ح ب ا ش ب أ ن يرجع هؤلاء الذين هاجروا و س أ ل و ا أ ن ف س ه م سؤالا قالوا ما هو احب الهدايا إ ل ى النجاشي ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا ا ل أ م ر فقالوا هو يحب ا ل أ د م ا ل أ د م الجلد المصنوعات ا ل ج ل د ي ة هذا الذي يحبه النجاشي وكانوا يشترونها من الشام فكان عندهم شيء جميل منها ف أ ر س ل و ا ه د ي ة ع ظ ي م ة للنجاشي من ا ل أ د م و أ ر س ل و ا إ ل ى بطارقته ا ل أ ح ب ا ر والرهبان الذين معه وكانت ا ل ح ب ش ة على ا ل ن ص ر ا ن ي ة والنجاشي كان على ا ل ن ص ر ا ن ي ة ف أ خ ذ و ا الهدايا وذهب الرجلان إ ل ى ا ل ح ب ش ة قبل أ ن ي ب د أ بالنجاشي ب د أ و ا ب ا ل ب ط ا ر ق ة أ ع ط و ه م الهدايا و أ ك ر م و ه م ف ت أ ث ر و ا بهذه الهدايا و ص ر و ا لها ثم ح د ث و ا قالوا إ ن عندكم أ ق و ا م ا هاجروا إ ل ي ك م من م ك ة جاءوا ب د ي ن جديد لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينكم ن ر ي د أ ن يثيروهم ضد المسلمين فنريد أن نحدث النجاشي في إ ع ا د ت ه م فقالوا لكم ذلك ويعني من قومكم أ ن ت م أ ح ق بهم طمعا فوافق البطارقه على أ ن يعينوهم على هذه ا ل و س ا ط ة دخل الرجلان على النجاشي واعطوه الهدايا ف س ر لها وكان يحب فعلا هذا النوع من الهدايا ثم حدثاه ب أ م ر المسلمين فقال عندي يقام العدل الله ع ل ي ه و س ل ما م أ ر س ل المسلمين إ ل ى ا ل ح ب ش ة إ ل ا ل أ ن كما قال فيها ملك لا يظلم عنده أ ح د رغم أ ن ه لم يكن على ا ل إ س ل ا م لكن عنده عدل قال أ ن ا عندي العدل كما سمعت منكم أ س م ع منه م هذا العدل قبل لا تحكم على إ ن س ا ن تسمع منه ما تكتفي ب ا ل إ ش ا ع ا ت والتشويهات مهما كثرت إ ل ا أ ن تسمع منه كما في الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا جاءك الرجل وقد فقعت عينه اين ه راحت يشتكي مظلوم واحضرني ذهب عيني فلا تحكم له حتى ترى الاخر فلعله فقعت عينه فلا تستعجل في الحكم فالنجاشي اصر البطارقه بداوا يتوسطون هؤلاء من قومهم هم اعرف بهم هم اعلم بهم قال حتى اسمع منهم الظلم أ ح ك م عليهم بدون ما اسمع منهم حتى اسمع منهم فامر باستدعاء المسلمين فجاؤوا وكان على ر أ س ه م جعفر م ابي طالب فسالهم س أ ل ه م ما ش أ ن ك م ما دينكم هذا الذي جئتم به فقال له جعفر قال إ ن ا كنا نعبد ا ل أ ص ن ا م و ن أ ك ل ا ل م ي ت ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس فجاءنا رجل هو من أ و س ط قومنا ومن أ ح س ن ن ا شرفا ب ر س ا ل ة من عند الله رب العالمين ف أ م ر ن ا أ ن نعبد الله الواحد ونترك ع ب ا د ة أ ح ج ا ب لا تضر ولا تنفع و أ م ر ن ا ب أ ن نصل الرحم و أ م ر ن ا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة و أ م ر ن ا بترك الفجور وترك المعاصي وترك القتل ماذا يبين ل أ م ر ا ل إ س ل ا م كله أ م ر ه خير فسر النجاشي بما يسمع قال هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا قال نعم قال قل ف ب د أ ي ق ر أ عليه جعفر رضي الله عنه ب د أ ي ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين ص ا د ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا ذكر له ق ص ة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من س و ر ة مريم ا ل ق ص ة ا ل م ذ ك و ر ة في س و ر ة مريم فلما انتهى قال النجاشي والله ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاه واحده المشكاه هي النافذه كانه دخل من مكان واحد نفس نفس الشيء نفس القصه موجوده عند النصارى لكن الصياغه هنا صياغه ربانيه فتاثر النجاشي قال الهبو والله ما اسلمكم وجعلهم مطمئنين في أ ر ض ه خرج ع م ر بن العاص وعبد الله بن ابي ر ب ي ع خائبين لكن ع م ر بن العاص د ا ه ي ة ما تعجزه ا ل ح ي ل ة ففكر ماذا يفعل ف ا س ت أ ذ ن م ر ة أ خ ر ى للدخول على النجاشي ف أ ذ ن له فقال له إ ن هؤلاء الذين أ س ك ن ت ه م في أ ر ض ك و ع ط ي ت ه م ا ل أ م ا ن يسبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا قال ماذا يقولون قال لا انا ما أ ق و ل لك استدعيهم و ا س أ ل ه م أ خ ش ى يقول لا اسمع منهم واسمع منهم اخر ا س أ ل ه م عن عيسى فهنا أ م ر باستدعاه م ر ة ث ا ن ي ة وقال ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام فهنا جعفر بن ابي طالب كانوا قد تعاهدوا المسلمين لما كانوا عرفوا ان النجاشي اللي ق ب ل ه م من ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى تعاهدوا على الصدق ما يكذبون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 قال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ل أ ه ب لك غلاما زكيا قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك ب غ ي ة قال كذلك قال ربك و علي هين ولنجعله آ ي ة للناس و ر ح م ة منا وكان أ م ر ا مقضيا ل وصل إلى قوله تعالى ذلك قول الحق الذي لله ولده آ ي في مريم عيسى مريم فيه يمترون يتخذ ا ما كان ت حتى سورة من بن أن سبحانه إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون إ ل ى هذه ا ل آ ي ا ت ختم جعفر رضي الله عنه ق ص ة عيسى عليه السلام وذكر كيف ا ل آ ي ا ت بعدها اختلف ا ل أ ح ز ا ب فالله سبحانه وتعالى بين أ ن هذا الاختلاف ليس له سبب إ ل ا ا ل أ م ر البشري اما ا ل آ ي ا ت و ا ض ح ة في خلق عيسى عليه السلام ب م ع ج ز ة إ ل ه ي ة من أ م بلا أ ب وليس إ ل ه فلما انتهى قال النجاشي الله أ ك ب ر و أ خ ذ عود صغير من ا ل أ ر ض يسمونه العرجون فقال والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون فهنا البطارقه الذين يعتقدون أ ن المسيح إ ل ه نخروا ب د أ ينفخون س و ت عالي قال و إ ن نخرتم والله ما تعدى هذا العرجون و أ م ر ب أ ن يطلق المسلمين ولا يمسوا ب أ ذ ى ويعيشوا امنين في بلده لكن ب د أ ت ا ل ف ت ن ة في أ ر ض ا ل ح ب ش ة البطارقه غير راضين على الذي حدث كيف يقول مثل هذا الكلام النجاشي النجاش ليس فقط ملك هو عالم من علماء النصارى فهو يعلم ما في ا ل إ ن ج ي ل ويعلم أ ن هذه هي ا ل ح ق ي ق ة فاشتد الخلاف بينهم هنا كان يستدعي جعفر فكان جعفر يعلم ا ل إ س ل ا م فاسلم أ س ل م ل ن ج ا ش ي ر ا أ س النجاشي سرا و آ م ن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان ياخذ صحف من القران ي ق ر أ ه ا يتعلمها رضي الله عنه فلما اشتد ا ل أ م ر و ر أ ى أ ن الملك بدا يتزعزع و ا ل بطارقه بدا يتامرون عليه جمعه م وكان قد وضع ص ف ح ة من ا ل ق ر آ ن تحت صدره تحت ثيابه عند قلبه فقال ما لكم ما لكم اراكم يعني بدت ا ل ف ت ن ة بينكم قالوا أ ن ت قلت في عيسى غير الذي قلنا قال ما تقولون في عيسى قالوا نحن نقول هو ابن الله فقال وضع يده على صدره فقال وانا على هذا على هذا يعني على ا ل ق ر آ ن الذي وضعه تحت ذي ا ذ ه واقسم لهم انه على هذا فهدؤوا لكن مازال بعضهم متشكك فاشتد ا ل أ م ر فعندها واحد من س ا د ة ا ل أ ح ب ا ش لما زادت ا ل م س أ ل ة أ ع ل ن ف و ر ه على النجاشي أ ع ل ن الثوره على النجاشي وفعلا تحالف معه م ج م و ع ة من ا ل ب ط ا ر ق ة وانضم إ ل ي ه جيش و استطاع أ ن يجهز جيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المساله فعندها النجاشي جهز جيشه و ا ل ت ق الجيشان قرب نهر كان المسلمون يعيشون على ا ل ض ف ة ا ل أ خ ر ى من هذا النهر فكانوا يرون القتال من بعيد لكن م ا يستطيعون ان يتبينوا ما لا يحدث فقالوا من ينظر لنا خبر القوم من يشوف لنا ايش من ينتصر ل أ ن إ ذ ا انتصر النجاشي هم في خ ي ر إ ذ ا انتصر الاخر ع مصيب ة عليهم من ينظر لنا الخبر فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان قد هاجر في ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة وكان شابا فقال أ ن ا أ ر ى لكم الخبر لكن نهر كبير يقال أ ن ه النيل ف أ خ ذ ق ر ب ه فنفخها وربطها وتعلق عليها و ب د أ يسبح حتى عبر النهر الى ا ل ج ه ة الاخرى واخذ يراقب ا ل م ع ر ك ة وانتصر النجاشي في هذه ا ل م ع ر ك ة فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشره انتصار النجاشي ف ض ل النجاشي على الاسلام وعلى الايمان حتى مات رضي الله عنه لما جاء جبريل بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي مات صلى عليه ص ل ا ة الغائب صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ص ل ا ة الغائب رضي الله عنه و ص ل ا ة الغائب تصلى على من لم يصل ي عليه أ ح د أ م ا الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليه لكن النجاشي ماحد صلى عليه ل أ ن كان يكتم إ ي م ا ن ه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه ا ل ص ح ا ب ة على النجاشي رضي الله عنه فهذه ق ص ة النجاشي وما حدث في أ م ر المسلمين هناك ظل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا بعد عام الحزن ف ت ر ة إ ل ى أ ن جاءت ا ل ل ي ل ة ا ل م و ع و د ة التي أ ر ا د الله س ب ح ان ه وتعالى أن يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه كانت ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج وهو من ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ظ ي م ة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ومن ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ظ ي م ة في ديننا وهي من ا ل أ س ب ا ب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس ل أ ن فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى سبحان ه و ت ع الذي ى سبحان ا ل أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فهي ارض م ب ا ر ك ة ا ل ب ر ك ة كيف ت أ ت ي الى الارض من الله الله يبارك فالله سبحانه وتعالى بارك ب م ك ة وبارك في ا ل م د ي ن ة وبارك في بيت المقدس وما حوله فهي ارض م ب ا ر ك ة وفلسطين ارض م ب ا ر ك ة الارض التي باركنا فيها للعالمين ففلسطين ارض م ب ا ر ك ة م ق د س ة عندنا ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها ليس كباقي الاراضي لا تستوي باقي ا ل أ ر ا ض ي ليست في قدسيتها ك ق د س ي ة و ب ر ك ة أ ر ض اسراء فلسطين فحبنا لها وتمسكنا بها ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن ه ا أ ر ض مسلمين لكن ينظيف إ ل ي ه ا أ م ر ا عظيما وهي أ ن ه ا أ ر ض م ب ا ر ك ة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاه ففي تلك ا ل ل ي ل ة ا ل م و ع و د ة جاء جبريل عليه السلام إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا نائما عند الكعبه عند الحطيم حطيم إ س م ا ع ي ل حجر إ س م ا ع ي ل و بعض العلماء كان يذكرون أ ن ه في بيت م ه ا ن او غيرها الحديث هذا صحيح في البخاري أ ن ه كان نائما عند الحطيم فلا داعي للخلاف ة كان هناك عند الحطيم فجاءه جبريل عليه السلام و أ ي ق ظ ه أ ي ق ظ ه من النوم ل ت ب د أ هذه ا ل ر ح ل ة ا ل ع ظ ي م ة ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ئ ء والمعراج ومعه كان د ا ب ة كان معه د ا ب ة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البغل فوق الحمار ودون الحمار البغل هكذا حجمها لكنها كانت في منتهى العجب في سرعتها كانت تضع رجلها على مد بصرها عند ا ل أ ف ق في الرجل ف ل خ ط و ة عند ا ل أ ف ق فهذا سرعتها تقطع ا ل آ ف ا ق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر ه جبريل أ ن يرقى على البراق رقى و ب د أ ت ا ل ر ح ل ة العجيبه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ودخل بيت المقدس المسجد ا ل أ ق ص ى فوجد فيه اجتماع عجيب ا جمع ت ا عجيب جمع الله تعالى له في بيت المقدس أ ح ي ا له ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يقول العلماء عدد الرسل ثلاثمائه رسول وعدد ا ل أ ن ب ي ا ء اربع وعشرين الف نبي هذا الصحيح فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم إ ب ر ا ه ي م ونوح وموسى وعيسى كل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عليهم السلام اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس فك الله أ س ر ه من يهود أ ي مكان في ا ل أ ر ض يتشرف باجتماع كل ا ل أ ن ب ي ا ء عنده ما عدا بيت المقدس و م ك ة ف م ك ة الكعبه ة ح ج ا الأنبياء حجها ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل بيت و د ع للناس هو الذي في مكه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء قد حجوا بيت الله الحرام لكن هذا أ ي ض ا ثابت أ ن بيت المقدس اجتمع فيه الأنبياء والمرسلين اجتماع عظيم لم يتكرر في التاريخ المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الارض هو هذا المكان بيت المقدس المسجد الاقصى واصطفت الانبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي ه ا ا ئ ل ل لا يستطيع الانسان ان يتخيل صفوف من المصلين كلهم انبياء ومرسلين اي اجتماع عظيم هذا ويا ام هؤلاء جميعا سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن محمد صلى الله عليه وسلم هذا ق م ة الشرف أ ي شرف أ ع ظ م من أ ن يكون إ م ا م ا ل أ ع ن ه الخلق وهو يوم ا ل ق ي ا م ة عندما يبعث ب كل أ م ة شهيد يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء على هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل م ر س ل ي ن فكان هذا ا ل ا ج ت م ا ع ا ل ع ظ ي م وكانت هذه ا ل ص ل ا ة النبي ا ا د ر ة ل ع ج ي ة ا ل ت لم تتكرر صلاة النبي صلى ا النبي ة ل ص الله عليه وسلم في بيت المقدس بل ا انبياء و المسلم ي ن ب ع د ا ا صلى ل ن بل ي ص ى انبياء ل ل عليه وسلم ل ه ب ا و ا ل م س ل ي ن جبريل ا ء ه ج بينه اين في ه لبن e n وينه في ه خ م ر ف ا خ ت ا ر النبي صلى الله عليه وسلم انها ل الذي في ه اللبن اللبن ا ل ح ل ي n فقال له جبريل هديت وهديت أ م ت ك هديت إ ل ى ا ل ف ط ر ة وفيه أ و ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الخمر خبيث بعد بعدين ب ع د حرمت الخمر لكنها أ و ل إ ش ا ر ة إ ل ى خبث الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولم يشرب الخمر قط لا في ج ا ه ل ي ة ولا في الاسلام بعدما حدث ذلك ج ا ء بالمعراج والمعراج لم ي و ص ف لنا لم يعرف ما هو ليس هناك وصف صحيح و دليل صحيح إ ل ى ما هو المعراج سوى أ ن المعراج تستعمله العرب إ ل ى السلم يسمون السلم معراج فالمعراج نوع من السلالم لكنه ليس كسلالم ا ل أ ر ض و لا كسلالم التي تعرفها البشر سلم من نوع خاص جدا لا يعرف البشر كنه و حقيقته فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد ع ر ج فيه في هذا في ه السلم العجيب ف إ ذ ا هي لحظات ف إ ذ ا هو عند السماء الدنيا هذه المسافات ا ل ش ا س ع ة ا ل ه ا ئ ل ة نحن اليوم لا نعرف إ ل ا جزء من الكون ويقيس العلماء الكون اليوم ب ا ل س ن ة ا ل ض و ئ ي ة ا ل س ن ة ا ل ض و ئ ي ة هي ا ل م س ا ف ة التي يقطعها الضوء في س ن ة ك ا م ل ة حتى نتخيلها ا ل م س ا ف ة التي يقطعها الضوء إ ل ى الشمس ت أ خ ذ ث م ن دقائق فما بالك ا ل م س ا ف ة إ ل ى سنه ض و ئ ي ة فلنتخيل اليوم أ ن هناك بعض النجوم التي وصل إليها الفلك علم الفلك تعد ببلايين ب ل السنوات ي ي ن ا ا ل ض و ئ ي ة وهذا كله ليس طرف الكون ما وصلوا الى طرف الكون ما زال الكون أ و س ع من ذلك س ف ي ن ة من السفن الفضاء س ن ل ف تسير ب س ر ع ة ه ا ئ ل ة أ ك ث ر من سبعه الاف كيلو في ا ل س ا ع ة ت أ خ ذ حتى ا ل آ ن ثلاث سنوات حتى تصل إ ل ى أ ق ر ب الكواكب إ ل ي ن الينا أقرب كواكب إ يأخذ ثلاث سنوات من أ س ر ع س ف ي ن ة يخترعها البشر فتخيل ا ل م س ا ف ة ا ل ه ا ئ ل ة التي قطع ه النبي ا صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات اي ع ج ا ز ي ان ي ق د ه ا ا ل هيا هيا الى هيا الى هيا ل ى هيا الى هيا الى هيا الى هيا ا ل هيا ا ل ه ا الى هيا ف ل ي ا ا ل هيا الى هيا ل ى ه ا ا ل ي ا ل ى ه ا الى هيا ل ى ه ا ا ل ي ا ل ى هيا الى ا ل ى هيا الى هيا ل ى هيا ا ل ا الى ا ا هيا الى ه ي ي ا الى ا ل ى ي ا ا هيا الى ه ي ل ي ا الى ا ل ى ي ا ا ل هيا الى ي ل ا ا ا ل ى ا ا ل ي ا ا ل ي المنادي من ا ل م ل ا ئ ك ة الذي يحفظ الباب من قال جبريل قال أ م ع ر أ ح د قال نعم معي محمد فقال ما أ م ر ت أ ن أ ف ت ح لغيره سماء م غ ل ق ة لا تفتح ل أ ح د إ ل ا من اذن له الله ولم يؤذن إ ل ا لمحمد صلى الله عليه وسلم ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا و ش ا ه د من أ ح و ا ل ه ا ا ل عجائب و ش ا ه د ا ل م ل ا ئ ك ة في ها وهي دخان كيف دخان يعيش ع ل ي ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة ويكون ع ل ي ها كل هذه ا ل أ ح د ا ث لا ندري ه ذ ه من ع ج ا ز الله القدير إ ن الله على كل شيء قدير سبحانه و ر أ ى في ها ر ج ل ا ي ق و ل ر أ ي ت في ها ر ج ل ا طويل ا س ت و ن ذراع ا في السماء الذراع وما يقيس به يقيس به الناس فهذا طوله ستين ل ر ا ه ستين مترا و ستين ي ا ر د ة شيء هائل وحوله سواد عظيم, حول سواد عظيم فاذا التفت الى يمينه ضحك واذا التفت الى شمال شماله بكى فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ايش هذا ما هذا ف س أ ل جبريل قال يا جبريل من هذا وما هؤلاء فقال هذا أ ب و ك آ د م يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آ د م أ ن ه ستون ذراعا في السماء هكذا كان خلق البشر هكذا كانوا طوالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك البشر يقصرون منذ ذلك الزمان ولا كانوا بهذا الطول قال وما هؤلاء ليش إ ذ ا التفت الى يمينه ضحك واذا التفت الى شماله بكى قال هؤلاء ذريته من على يمينه اهل ا ل ج ن ة ومن على شماله أ اهل النار هَأُولَا خَانُيهُ فإذا مناظر ع ج ي ب ة من هذه المناظر ر أ ى أ ن ا س ا يسبحون في نهر قيل من دم وكانوا يسبحون يسبحون ثم ي أ ت و ن إ ل ى الشاطئ يصلون إ ل ى الشاطئ فيفتحوا أ ف و ا ه ه م فتلقمهم ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ح ج ا ر ة تضربهم على وجوههم ب ا ل ح ج ا ر ة فيدمون من ا ل ح ج ا ر ة ثم يقعدون يسبحون ويرجعون م ر ة أ خ ر ى فتدميهم ب ا ل ح ج ا ر ة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما هؤلاء فقال هؤلاء أ ك ل ه مال اليتامى يفعل يأكل اليتيم ي مال به هكذا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم يوم القيامة يرد و م القيامة ي إ ل ى عذاب النار هذا العذاب الخفيف هذا العذاب الحالي إ ل ى أ ن تقوم ا ل ق ي ا م ة ويوم ا ل ق ي ا م ة العذاب أ ش د والعياذ بالله ثم ر أ ى رجالا ذو بطون ك ب ي ر ة مستلقين على ا ل أ ر ض يطؤهم آ ل فرعون يدوس عليهم آ ل فرعون آ ل فرعون الله سبحانه وتعالى عدلهم العذاب ا ل آ ن قبل عذاب ا ل آ خ ر ة قال عن العذاب ا الذين يعذبونه ا ل آ ن في ح ي ا ة البرزخ قبل ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة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 يعني ما ي ع د ب و ن باستمرار في النار لكن يوميا مرتين ي ع د ب و ن في النار الى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكونون في اشد العذاب في اثناء ذهابهم من النار وعودتهم من النار ي ج ر س و ن على هؤلاء الرجال اصحاب ا ل ب ط و ن ا ل ك ب ي ر ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء يا جبريل ما هؤلاء فقال هؤلاء ا ك ل ت الربا الذين يتعاملون بالربا و ا ل أ ي ا ذ بالله هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما والله سبحانه وتعالى هددهم تهديدا عظيما فقال ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله ولذلك يوم ا ل ق ي ا م ة يقال لصاحب الربا خذ سلاحك قال لم ن قالوا لتقاتل الله ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله الذين ي أ ك ل و ن الربا لا يقومون يعني يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس على إ ي ش على خ م س ة ب ا ل م ئ ة ولا س ب ع ة ب ا ل م ئ ة من ل ع ا ع ة الدنيا لا ق ي م ة لها يخسر ا ل آ خ ر ة عشان شيء بسيط من أ م ر الدنيا لو صبر لكان فوزه عظيما في ا ل ج ن ة لكن طمع ا ل إ ن س ا ن سبحان الله ثم ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا م ع ه م طعام خبيث نتن ر ا ئ ح ة ه ف ا س د ة ومعهم طعام جميل لذيذ م غ ر ي فكانوا يتركون الطعام اللذيذ و ي أ ك ل و ن من الطعام الخبيث النتن فتعجب النبي صلى الله عليه س ل م من يترك هذا الطعام اللذيذ و ي أ ك ل ط ع ا م نتن ر ا ئ ح ة ف ا س ح ة فتعجب قال ما هؤلاء يا جبريل فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الزنات الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب الى الخبيث النجس لكل ا م ر ا ض ويعلمون هذا ومع ذلك يقعون فيه والعياذ بالله